لآن ل ا شركه آ ن أ ع و ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا الغجيم ن سَلْ بَنِي ر ََ ا ئ ِ ي ل ك َ م ْ آ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ م مِنْ ْ غ ي َ ة ٍ ب َ ي ْ ن َ ه ذ و َ م َ يُبَدِّلْ ن ن ِْ ع ْ م ََ اللَّهِ ة م ِ ن ْ بَعْدِ َ م ا ج ََ ا ء ت فَإِنَّ ا ل ل ل ََ شَدِيدُ ّ ه ا ْ ع ِ ق َ ا ب ي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 فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين و أ ن ز ل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس, ليحكم بين الناس فيما ا خ ت ل ف ا فيه و م خ ت ل ف فيه الا الذين أ و ت و ه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم